Book two Sedamdeset i dva Itnani wa sab'un Itnani Nešto morati Ježib amalu Ježibu amala še'in Morati Yelzem Labud Yjib. Yelzimu La Budda Moram poslati pismo. La Budda and Ursila Arrisala. La Buddha and Ursila Moram platiti hotel. يجب أن أدفع حسساب الفندق يجب أن أدفع حساب الفندق مرش رنا أستة يجب أن تستيقظ مبكرا يجب أن أستيقظ مبكررا مرش بن عدتي يجب تعمل كثيرا يجب أن تعمل كثيرا موراش يجب أن تأتي في الموعد يجب أن تأتي في الموعد اون يجب أن أملأ Srate bil benzin. Ježibu en on mora popraviti auto. Da bude tulehha i. Le bute tusleha ro. on mora oprati auto. يجب أن يغسل السيارة يجب أن يغسل السيارة ona mora u kupovinu يجب عليها أن تتسوق يجب عليها أن تتسوق ona mora يجب عليها أن تنظف الشقه يجب عليها أن تنظف الشقه ona mora oprati يجب عليها غسل الملابس يجب عليها أن تغسل الغسيلة moramo odmah ići لابد بد أن نذهب حالا إلى المدرسة لا بد أن نذهب حالا إلى المدرسة م أدمخ أن نذهب حالا إلى العمل لا بد نذهب حالا إلى العمل. Moramo odmah ići klječničniku. لا بد أن نذهب حالا إلى الطبيب. لا morate čekati autobus. لا بد أن نذهب حالا إلى حالًا إلى الحافلة morate čekati vlak لا بد أن تنتظر القطار لا بد أن تنتظر القطار morate čekati taksi لا بد أن تنتظر سيارة الأجرة لا بد أن تنتظر سيارة الأجرى